وَهَيَسْتَعْجِلُونَ كَلْبِسَ السَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الْمَوْعِدِ الْمَأْهُولِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا له لا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن ربه إِنَّمَا أَنتَ இமச்சமியோ قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَتْلَعَ تِلْكَ بِكَرٍّ مُتَعَالٍ من أسر القول وَمَنْ وَمَنْ هُوَ உன் بِاللَّيْلِ வில لَنُومَعَكِبَاتٌ مِنْ بَعِيدٍ يَدَيُ جِي وَمِنْ خَلْفِيَ فَأُومَ யுமீன் ச وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ மீ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 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَّائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الْلَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْعَظِيمُ